فَأَنْتَ لَوْ تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّ تَذْكِرَةً فَمَن شَاءَ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 خلقه خَلَقَهُ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وثاكهة مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ واحكتم مستبشره ووجوه يومئذ على هيها غبر ترهقها قترا اولئك هم الكفرة الفجره